وَلَ قَدِ زَجَّ السَّم أَُّابِنَ الصابحَ وَجَعَنهَا رُجُمَلِ الشَّيقين وَأَتَدناَا لَهُم غذاَابَ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ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 شَئِنَّ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعَادَةِ طَرَقُوا بِذَنبِهِم فَسُقُوا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ انَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا فامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ فَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُقْصَفَ بِكُمُ الْأَظْفَارِ إِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُقْصَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ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 إن أمسك رزقه بلجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم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 يجوغ الذين كفروا وَقِيلَ هذا الذي كنتم به تبدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نود والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ ل أأَجرًا غيرَ مَمننون وَإِنكَ ل على قُلُوقٍ أَظم فَتَتُ بَصِر إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَادُّوا لَوْ تُدْهِنُ وَلَا تُطيعْطَُّ قَد فَِّهين هَم م ج مَ الشَّائ بِنَمم مَن ل عِقَرِ مُؤْتَدٍ أَثْنم وَتُِّم بَعْْدَ ذَكَ زَنِيم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 إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون لاحظت القصريم فتنادوا مصبحين ان يغدو على حظكم ان كنتم صارمين فان طلقوا وغم يتغافتون ان اليوم عليكم وغدوا على حرد قادرين فلم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 رَبَّنَا إِنْ أَبْدِلْ لَنَا خَيْرًا مِنْ هَٰذَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ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 أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى فَلَا فلا وَشِعَثًا أَبْصَارُهُمْ تَرَاقِبُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْقَدِيمِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ لَكَ أَيْدِي مَتِينٌ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَغَنِمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُطْمَئِنٌ أَمْ عِنْدَ غُمُ الْغَيْبِ فَغَنِي يَكْتُبُونَ فَصَبِّدْ لِي حُكْمِي رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاعِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَا وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مدموم. فَجَعَلْنَا بَغْضَ رَبِّهُمْ فَجَعَلُوهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْنِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق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 سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حشوما فترى القوم فيها صرحا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى من باقية وجاء فَأَخَذَ عَوْنُ وَمَنْ قَدْ لَغُوا وَالمُعْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ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 بَيَوْمِ إِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهُيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَخْرُجُ عَرْشُ رب كَفَوْقَ رُمْ يَوْمَئِذٍ الثَّمَانِيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا غَنِيًّا أَم بِما في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لي لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة برعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إذا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا يُصِيبُ بِمَا تَبْصِرُونَ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا غَوَى بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ولا بقول كهن قليل لما تذكرون تانذير من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا من ثُمَّ لَقَطْنَا مِن غُلُوِّ التِّينِ فَمَا مِن قُمٍّ مِنْ أَقَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَكَفِرٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّ لَنَا لَعِلْمًا أَممًا مّكَذِّبِينَ وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فاصدر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يَا وَجَّ الْ مُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إنها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 والذين هم من عذاب ربهم مشفقون عَذَابَ عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على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 شَادَاتِ قَوْمٍ وَالَّذِينَ غُمَّ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُنْطَعِينَ عن اليمين وعن الشمال عذين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا يدخل وَسممُ بِرَدّمَشَق وَمَغَال بِإِن لَ قَادِرون عَلَ أَُّ بَدّلَ خَرًا مِن غُمَّ مَا نَحلُدِ فذرهم يقوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذدة ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَمَا كَانَ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَنَا يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ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 قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا طابع عظم في اذانهم واستشعر ثيابهم وافروا والتكبر استكبارا ثم انني دعوتهم جهارا ثم انني اعلنت لغوم واسررت لغوم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأبوال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم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 والَّغُ أَم بَتَكُم مِنَ الأرّنَ بَكَثُمَّ يُعدُكم فِي هَا وَُخجُكُم إخاجَ والوغُ جَوَلَ لَكُمُ الأأَغَ بِسقاء للتَتسْلكُم مِنهاسُبُ لَ في قَالُوا نُخْرِجُ رَبَّ إِنَّ لَهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا قَسَرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا إِقْبَارًا وَقَالُوا لَا تَدْرِي نَأْتِكُم وَلَا تَدْرِي مَاذَا وَدٌّ وَلَا سَوَاعٌ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا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 إِنَّ لَكَ يَا تَدَرُّم يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ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 يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا ظُمْرَهَقًا وَأَن لَّغُمْ ظَنُّكَ مَا ظَنَنتُم أَن لَّيَبعثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنعَمَ عَلَمَسَ السَّمَا فوجدنا ملئت حرة شديدا وشغبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأنا لا ندري شَطْ وَأُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّهُمْ نَصَالِحُونَ وَمِنَّا يُؤْنَدُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَمَّا ظَنَّ في الأرض ولن نعجزه هربا وأما لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأما م مِن المُسْلمونَ وَمِن القاسِطُون فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُول إِكَ تَحََّ رَشَدَا وَأَمَّ قَاسِطُونَ فَكَانُ لِجَغَمَ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن ساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما أقام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما قل إني لا أبلك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا اللَّهِ وَارِثَ لَاتِهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُوَنَا رَجَعَنَا مَقَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى من أضعف ناصرا وأقد عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا حالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم لقم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنّا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنّنا أشيأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إنّ لك في النهار سبحا طويلا وَالقُِس مَ رَبِّكَ وَتَبَتً إلَكِ تَبَتِيلَ رَض المَشرْطِ وَلا نَقر بِلَ إِلَ غَائَِّ غُ وَفَتَّخِزْهُ وَكلَ وَصِّذ قَلَ ماَا يَقُونَ وَجُرهُم ه وَذُوقِ الْمُكَذِّبِينَ أُولَئِكَ لَقْمَةٌ وَمَاذِهِ هُنْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أليما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 رَسولا فَعَصَفَ الرِّيحُ وَسُلَفَ قَدْنَا غَقْدًا وَبِلا فَكَيْفَ تَفْتَقُونَ إِن كَطَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا قَسَمَاءُ عُمُقٌ كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ سُلُتَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَسُلُتَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنَّهُ وقف تتابع عليكم فقراوا وما تيسر من القران قال ما ان سيقوم منكم مرضى واخرون يضربون في الارض وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ قَضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ هوَ خَيْرُ الْفَاعِلِينَ وَأَعْظَمُ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فآذر وربك فكبر وسيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصبر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 وبنين شغودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فت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 خَابَ النَّادِي إِلَّا مَلَائِكَتُهُ وَمَا جَعَلَ الْوَعْدَ غُرًّا إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يبتاب الذيينَ أُوط كِتابابَ المُؤمنونَ وَلَقُولًا الذيين فِي قُلوبِجِم م رَضون وَالكَافِونَ مذاَ أَرَضَ اللُ بِهَ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 وَصُبْحًا إِذَا أَسْفَرَ إِن لَّا يَحْدُ الْقُبُرُ لَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سطر قالوا لم نكن من المصدين ولم نكن طعم المسكين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 بَل لَّا يَقَاوِلُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَكْذِيبٌ بِمَا شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَلَّذِي لَهُ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 فلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أجان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ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 تظن ان يقلى بها فاقره كلا اذا بلغت التراقيا وطيل من رق وضننا ان نغى الفراق وَلْتَفَتَّ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ دَغْدَا إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأُ أَوْ لَاكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُكْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْ غُضِّ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ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 انَّ مَا دَيْنَا غُسْبِيلَ إِنْ مَا شَاكِرًا وَإِنْ مَا كَفُورًا إِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سلاسل إن الأبرار يشربون من كأس وكان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوقون بالنذر ويخافون يوما أنا شَفغُ متَطيرَ وَيُطَرمُونَ الطَّرَامَ عَ خُّجِ مِسكينَ وَيَفمَأَثير إِ م نُطَمُكُم لجَّ جِلَُ ليدُ مِ قُم جَزَأَ وَلَا شكورَ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 متكئين فيها على الأرائك لا فِيهَا فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللة قطوفها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 ويفطون فيها كأسا كان بزاجها زنجبيلا عينا فيها أكسا وَيَطُوفُ عَلَجٍ وَِلْدانَانُ مُ خَلَّدُ ل إِذَاارَ أَثَهُمْ حَاسبتَهُم لُؤلُ أَمَّ الرسُاء وَإذَا رَأَتَسََّ رَأتَ نَعمَ وَمُكَكَبير الَّذِي يَغْمُسُ ثِيَابَهُ فِي حِبْرٍ وَاسْتَبْرَقٍ وَحُلٌُّ أَسَاوِرُ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاطُ رِبْغٍ شَرَابًا طهورا إن غاذا كان لكم جزاء وكان سحيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن وَأَصْدِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْ ظَلَمَ آثِمًا أَوْ كُفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هؤلاء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 إن لهذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كافر يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم وَالمُقسَلَاتِ عُقْفَ فَعَاصِفاتِ عصفًَا النَّ شراتِ الشراء فَفَقاتِ فَقاء فَمُقاتِذِكراء قُدْرًا أَ نُ الذراء إَِّم تُادُونَ فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدرك ما يوم الفصل وَيِلُ يَوْمَائِدٍ للِمُكَّبين أَلَ نُلِكِ الأوَّلين ثمَُّ نُتْ بِعُغُم أَاقِرين كَذَلكَ نَف عَلُ بِمُجمين وَيِلُ يومئذ للمكذبين أَلَمْ نَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الْمَآبَ هُوَ الْمَمَاتُ فَجَعَلْنَاهُ مكين قِرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامقوة وأسقيناكم ماء ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى رد بثلاث شعب لا ظليل مننا اللهب إنها ترمي بشرر يماك القصر كأن رجما لقصر هويل يومئذ للمكذبين هذا وَلَا لا ينطقون ولا يؤذن لهم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 نَاقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا غَنِيًّا بِمَا قُتِمْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين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 وَأَيُّ لَيْلٍ يَوْمَئِذٍ لَهُم مُّكِدِّينَ طَامِعِينَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ